وَإِذَا لَ كُلَّذينَ آمَنُوا قالَاُوا آمَا وَإذاَا خَلَووا إِلَ شَيطينِهِمْ قالَاُوا إِا مَعَكُمْ إِ مَا نَحْنُ مستُسْتَهْزِئون أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بهِهِم وَيَمُدُّهُم فِي طُغْيَانهمْ يَعْمَهُون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا فلمّا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم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 وَإِنْ قُتُم فِي رَيبٍِ مَِّا نَزَّلْنَا عَى عَبدِنَا فَأْتُوا بِسُوعَةِ مِم مِفْلِهِ وَدَعوا وَدَعُوشُ هَدَ أَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ إِ كُ صَادِقِينَ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 مَا رُرزقُ مِنهَا مِن سَمَرَةِ الرِرزقَن قالَاوا هذا الذي ررزقَنَ مِن قبلَُ وَأْتُ بهِهِ متشابِهَا وَأتُوبِهِ متَشابِه وَلَهُم فيِيهَا أَزواج متَهارَ وَهُم فيِيهَا خَالدُون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أن بيئوني بأسمائ هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قل يا ادم ام بهم باسماءهم فلمما ام بهم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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وَلَا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَإِمَّا يَنقَلِبْ عَنْ رُشْدِي وَإِمَّا يَعْمَلَ صَالِحًا فَإِنَّنِي بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَآمِنوا بِمَا أَ زَلْلتُم صَدِّقَ لِمَا معكُ وَلَا تَكُ أَوْ وَلَكَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشَْروا بِآياتِ فَمَنَ قَللَ وَإَِّ يَفَتَّقُون وَلَا تَلْلبِسُ الْ الحَقَّّ بِبااطِلِ وَتَكتُمُ الْ الحََّ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها حيث شئتم غردا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 وَلا قد عَتُ الذيينَ عتَدهُ مِن كُم في السَّبتِ فَقُلناَا لَم كُوا قَِدَةً خاصئين فَجَعَناه نَكَلَ لِمَا بَْنَ يدييْهَا وَمَا خَْفَهاَا وَموعِرَة للِمُتقين وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّمَّا هِيَ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 قال إنه يقول إنها بَقَرَةٌ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 وَإذ قتَلْلتُمْ نَفسَ فَد وَأتُم فيِيهَا وَلهَّ مُخرجُ مك تُم تَكتمون فكُ نَظْرِبُ ببعضِهَا كَذَلِكَ يح اللههُ المَوْتَ وَيُركُم آياتاتِهِ لَعََّكُم تَعقلِلون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 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا مِنْ عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 وَإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 وَإذْ أَخذْناام ثاقَكُم لا تَسفكُونَ دِمَا أَكُم وَلاَا تُخُرِجونَ أَن فُسَكُم مِنْ ديَارِكُمْ ثمَُّ أَقَْْتُم وَأَنُم تَشحَدُون ثمَُّ أَنتُمهَا أُل يَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَوَاغَرُونَ عَلَيْهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَوَاغَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وَإِذاَا قِيلَ لم آمِنُوا بِمَا أَزَل اللهَّهُ قالوا نُؤمنِنُ بِمَا أُنزِل عَنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَر أَهُ وَهُوَ الحَقُّمُ صَدّق لِم معم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 لَأَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يكفر بِهَا إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أَمْ تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وَدكَكثيرٌ مِن أَهْلِكِتابابِ لَْ يَرّونَكُم مِنْ بعد إمانكُم كُفَّارَ لَْ يَعُّونكُم مِنْ بعد إمَكُم كُفًَّا حَسَدًام مِن عدأَافُسِهِمِ بعدِمَا تَبَيّنَ لَهُم الْ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 إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 صَلَّى يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ لَمَّا نَعَمَّ سَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَاعَى فِي خَرَابِهَا كمَا كانَ لهُم أَ يَدخُلهَا إَِّا خَائِفين لَهُم فيِي الدُّن يخِز وَلَهُم فيآخَِاتِ ي عذااب عَظم وَلِلَّهِ المَشررِق وَالمَغْرِبُ فَأَنَ م تُ وَلّ فَثََّ الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض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 الصائفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ابراهيم رب جعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر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 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بَيْنَ أحد منهم وَنَحْنُ له مسلمون اِن اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدوا و اِن تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُوْن قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له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 وَلَا اللَّهُ بِظَالِمِ النَّاسِ مَا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 من ينقلب على عقبيه وَإِن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 إا الذيينَ تَابُوا وَأَصْلَح وَبَيَّنُوا فَأُل إِكَأتُوب عَلَيهِم وَأَنَ التَّووابُ وَحيم إِ الذيذينَ كَفَو وَماتُ وَهُمْ كُّعٌ أُول إِكَ عَلَيْهِمْ لَنَّةُ اللهَِّ وَالمَل إِكَةِ وََّاسِ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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحما الخنزير وماؤه الا بي للغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان اضطر غير باغ ولا عاد فلاثم عليه ان الله غفور رحيم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 فَمَْعُ فيِي لَ مِن أَخ شَيئ فَتِبَ بِالمَعرُ ف وَأَد إلَيهِ بِإحسَان ذَلِكَ تَخففُ مِر وََبِّكُم وَرَحْم فمَتَّدَاب ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ليم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 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً او به اذم من راسه فمن كان منكم مريضاً او به اذم من راسه فدية من صيام او صدقة او نسك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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفض من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا مِنْ حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واركوا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى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 سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدر نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا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 والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم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 يَسألُونكَ ماذاَا ي فِقَُ كلُلم فَقُتُم م منِن خَيْر فَلِوَالِدَْ وَالْأَقوَبِينَ وَالْيتامَا وَالْمَسكِين وَبِنِ السَّبيل وَماَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن اللهَّه بِهِ عَم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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قُلِ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أهله مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 ولا تنكحوا المشركات حتى يطمئنوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك اِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للناس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن فِي ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 واللَّهُ عزيِيزٌ حَكِيم وَلِمُقََّقاتِ مَتَاعُ بِالمَعُْوه فِي حَقَّّنَ على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَيّن اللَّهُ لَكُمْ آياتاتِهِ لَ عََّكُمْ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بعد مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بُعْثٌ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا تملك قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن أحق ولم من المال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 إِنَّ فِي ذَِكَ لآيَتَ لَكُمْ إِن كُتُم مُؤْمِنين فَلََّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَالَ إِ اللهَّهَ مُ بتَّلكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْههُ فَلَسَ مِنّ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِ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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَفْطُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ قَالًا فِصَالًا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 ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ فَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ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 وَإِن قَا إبَراهِم رَبّ أَرْنِي كَْفَةُ ح الْمَوْتَ قَا أَلَمْ تُؤمِ قَا بَلَ وَلكِ الِّيَطُمَ إِ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 يقول اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا مننا ولا اذل لهم اجرهم ثم لا يتبعون ما انفقوا مننا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء وَلَا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب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 ياأَُهَا الذيِينَ آمنوا أَ فِ قُونم طَيّباتَِ مَا كَسَبتُم وَمَِّا أَخَرجنَ عَلَكُم مِلَ الأْضِ وَلَا تََّمُ الْ الخَبِيثَ مِنّوتُ ف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 يعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذيَّذينَ يوم فيِ قُلَ أَمْ وَلَهُم بالِالَّْلِ وََّارِسِروًَا وَعَانَةَ فَلَهُم أَجرهُم فَلَهُم أَجرُهُم مَعِن دَرَبِّهِم وَلَا خَوْف عَلَيهِم ولا هم يحزنون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 فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ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 وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون وَلَا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَسُوا إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأم أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا